وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس الرابع من دروس أسماء الله الحسنى يا أيها الإخوة الأكارم أن تؤمن بوجود الله عز وجل معنى ذلك أنك ما فعلت شيئا لأن الشيطان نفسه ماذا قال حينما خاطب الله عز وجل قال ربي فبعزتك فأن تؤمن بوجود الله فقط من دون أن تتعرف إلى أسمائه إلى ربوبيته إلى ألوهيته إلى أسمائه الحسنى إلى صفاته الفضلة إلى مناحي عظمته أن تؤمن بالله خالقا وكف الأمر ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم من سلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فأنا تصرفون إذن من لوازن الإيمان بالله مما يجب على المؤمن أن يتعرف إلى أسماء الله الحسنى إني أحيانا تعرف أن فلان جار لك لكن تحب أن تعرف عن عنه تفصيلات تعرف عنه شيئا من علمه شيئا من أخلاقه شيئا من أعماله من تفوقه هذا فيما بين الناس لا تكون المعرفة صحيحة إلا إذا عرفت الصفات والأسماء فلذلك من لوازم الإيمان بالله عز وجل أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة نحن في درس سابق في الدرس الماضي درس الأسماء الماضي يعني اسم السلام بينت لكم بعض النواحي التي تبرز عظمة هذا الاسم وكلفتكم أن تفكروا في هذا الاسم بالذات وأن تأتوني بآيات دالة على اسم السلام إن من خلق الإنسان أو من خلق المخلوقات الأخرى أو من النبات أو من عوالم الطبيعة فهل عند أحدكم شيء من هذا القبيل؟ تفضل. ربنا عز وجل يعني جعل الدماغ. في صندوق عظمي تحقيقا لسلامته شيء جميل هذا الصندوق العظمي لو جعله كرة متصلة ما الذي يحدث عند أول صدمة تنكسر الجمجمة عند أول صدمة أما جعل هذه الجمجمة عدة قطع وجعل العلاقة فيما بين هذه القطع مفاصل متحرك ثابته أن هناك تمفصل لا يزيد عن نصف ميلي فأية صدمة أصابت الرأس هذه الفواصل الدقيقة تنتص الصدمات وتنجو الجمجمة شيء جميل ولو جعل الدماغ في هذه الجمجمة لانتقلت له الصدمات ماذا جعل الله عز وجل تحقيقا لإسم السلام جعل سائلا بين الجمجمة وبين الدماغ وهذا السائل يمتص الصدمة من جهة ويوزعها على كافة سطح الدماغ عندئذ لا تؤذيه هذا من اسم السلام الحقيقة الكون كله الكون كله تجسيد وإظهار لأسماء الله الحسنى كل أسماء الله تبدو لك من خلال الكون ذات الله عز وجل لا نستطيع أن ندركها بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار أن ترى ذات الله مستحيل لكن تتعرف إلى ذاته من خلال خلقه فالكون يدل على المكون والنظام يدل على المنظم والتثير يدل على المسير الماء يدل على الغذير والأقدام تدل على المسير والبعر يدل على البعير ففسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير يعني يا أيها الإخوة الأكارم لماذا يجب أن نعرف الله كي نعبده ولماذا نعبده كي نسعد بقربه في الدنيا والآخرة لأن الله سبحانه وتعالى في الأصل خلقنا ليسعدنا لا نسعد إلا به ولا نستطيع أن نقبل عليه حتى نسعد إلا إذا كان عملنا طيبا ولن يكون عملنا طيبا إلا إذا تعرفنا إلى عظمته لذلك لما ربنا عز وجل قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم يجب أن تعرف عظمة الله إن لم تعرف عظمة الله لا بد من أن تخترق حدوده، لا بد من أن تتجاوز أوامره أما إذا عرفت عظمة الله عز وجل كنت أضرب لكم أمثلة كثيرة يعني أنت إجاءت أمر مكتوب التوقيع العريف فلان سبعة وحدة احترافك لهذا الأمر على قدره السبعة وإذا كان سبعتين قد يكون العيار أثقار وإذا تمانة وحدة أو تمانتين تمانتين ونجمتين هذا شو اسمه مصاعد وإذا نجمة كلما المرتبة طلعت في الاهتمام اكبر اذا كان قائد الفرقة أمر امر فنحن القصة كلها يجب ان تعرف من هو الله كي تصيعه كي تقبل عليه كي ترجو ما عنده كي تخاف وعيده لن تخاف وعيده ولن ترجو ما عنده ولن تقبل عليه ولن تسعى اليه ولن تستسلم لقضائه ولن ترضى بحكمه إلا إذا عرفته إذا عرفته رضيت بقضائه رأيت حكمة ما بعدها حكمة رأيت علما رأيت رحمة رأيت لطفا رأيت عطفا رأيت عدلا فكلما عرفته كلما استسلمت له أقبلت عليه خضعت له اتمرت بأمره انتهيت عما عنه نهى أقبلت على عبادته خدمت عباده هكذا فنحن يجب أن نعرف الله أما أن تقول لي والله الله خالق الكون هذه معرفة بسيطة لا تقدم ولا تؤخر. هذه المعرفة لا تحجزك عن محارم الله هذه المعرفة في مجموعها لا تحملك على طاعة الله تقول الله خالق الكون ولك مخالفات كثيرة تقول الله خالق الكون ولك الحرافات كثيرة تقول الله خالق الكون ولك طموحات في الدنيا كثيرة اما اذا عرفت من هو الله هذا هو الهدف من هذا الدرس ان تزداد معرفتنا بالله لانه كلما ازدادت هذه المعرفة ازداد الخشوع والطاعة والخوف والاقبال والاستسلام والرضا والانصياع والفداء والتفحية والاخلاص يعني عملك حجم عملك بحجم معرفتك وحجم سعادتك بحجم عملك يعني ممكن الدين كله ينضغط بثلاث كلمات معرفة طاعة سعادة على قدر معرفتك تصيع الله عز وجل على قدر طاعتك تساعد به معرفة طاعة سعادة اذا هذه الاسماء الحصنة لا ينبغي أن نعرف تعريفاتها الدقيقة يجب أن نملك عشرات بل مئات بل ألوس الأدلة النارعة من الكون على هذه الأسماء لذلك من علامة معرفتك بالله عز وجل أن ينطلق لسانك في الحديث عن أسمائه ساعات طويلة حدثنا عن اسم اللطيف عن اسم الرحيم عن اسم الملك عن اسم القدوس عن اسم السلام فالذي أرجوه وأتمناه على الله عز وجل أن ينبك أحدكم بحثا ذاتيا ذاتيا أن يكون له جولات في هذا الكون ليتكشف من هذا الكون الأدلة الناصعة على أسماء الله والأولى النبقى في كل سترة أو في كل حين مع اسم من أسماء الله الحسنى فأخون الكريم قال إن وجود الدماغ في هذا الصندوق العظمي هذا من اسم السلام والنخاع الشوكي في العمود الفقري من اسم السلام ومعامل كريات الدم الحمراء في نقل عظام من اسم السلام والقلب داخل القفص الصدري من اسم السلام والعين في محجر العين من اسم السلام والرحم في حوض المرأة من اسم السلام والجلد من اسم السلام والشريان في داخل العضلات والوريد في خارجها من اسم السلام وأول مولد كهربائي في القلب الثاني والثالث تعطل الأول يعمل الثاني تعطل الثاني يعمل الثالث هذا من اسم السلام وكل من سد شريان فتح شريان آخر هذا من اسم السلام والتئام العظامي بعد طول نوم من اسم السلام والتئام الجروحي من اسم السلام هذه أدلة كثيرة في خلق الإنسان الشجرة أن تستهلك ماء الأوراق أولا ثم ماء الفروع ثم ماء الأغصان ثم ماء الجذع ثم ماء الجذر من اسم السلام ولكل حيوان ما يقيه الحر والقر صوف الخروف من اسم السلام يعني أتمنى عليكم أن يجول هذا الفكر في الكون حتى تخلصوا من هذه الجولات من هذه الجولات إلى معرفة عنيقة أو إلى مزيد معرفة بأسماء الله الحسنى درسنا اليوم في أخي أحب كمان عن اسم السلام سبب وأوحى ربك إلى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليتي وجاعلوه من المرسلين إذا هذه قصة هذه قصة من أفعال الله عز وجل عن اسم السلام فإنك بأعيننا في آية قرآنية تؤكد نعم يحفظونه من أمر الله سيدنا إبراهيم يحفظونه من أمر الله هذا الحفظ أيضا من اسم السلام الآن ننتقل في هذا الدرس إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى وهو المؤمن يا أيها الإخوة الأكارم لا يرضى ملك من الملوك أن يسمى أحد أفراد لعيته باسمه وهو من بني البشر يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب وينام كما ننام وله جسم ويعطش ويجوع ويغضب ويثور ويمرض ويموت يعني ما في فرق بين الملك وبين أحد الرعاية عنده ومع ذلك تأبى عزته ويأبى كبريائه. أن يسمي أحد من أفراد رعيته اسمه باسمه ولكن الله سبحانه وتعالى سمنا يا من عرفناه وطبقنا أمره سمنا مؤمنين والمؤمنين جمع مؤمن وسمى, وسمى نفسه المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن لكن هذا الاسم يحتاج الى وقفه المؤمن الله عز وجل مؤمن المؤمن بماذا نحن مؤمنون بالله نحن مؤمنون برسول الله مؤمنون باليوم الاخر الله عز وجل مؤمن بماذا دعني قليلا قال فعل المؤمن اسم فاعل من فعل أمينة يأمن أمنا وأمانا فعل أمينة له معنى يعني له معنى التصديق اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول المصلون جميعا آمين يعني يا رب نحن نصدق ما قال هذا الإمام ونحن معه فإما من التصديق وإما من الأمن فعل أمنة إما من التصديق وهناك آية تؤكد ذلك قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا يعني وما أنت بمصدقين لنا كنا صادقين هذا من التصديق، وأما المعنى الآخر فمن الأمن. قال تعالى: أطعمهم من جوع وأمنهم من فو. فاسم اسم الله تعالى المؤمن مأخوذ من التصديق أو من الأمن. فكيف نفهم هذا الاسم بالمعنى الأول؟ حقيقة. الإنسان قد يعرف ذاته وقد لا يعرف ذاته فإذا لم يعرف ذاته وخاض في شيء ولم يكن في مستوى يخسر خسارة كبيرة نقول آه لو عرفت لو عرفت ما عندك لما دخلت في هذه دورقة فهذا الذي يقدم على شيء ليس في مستوى لا يعرف حقيقة ما عنده لا يعرف حقيقة إمكاناته هذا لا يعرف ذاته أما هناك من يعرف ذاته حق المعرفة فتأتي الأسعال كلها وفق وفق ما عنده هذا مثل ضربته لكم لتوضيح الحقائق من أول معاني المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعرف ذاته يعرف ذاته يعرف أسماءه يعرف كل ما عنده هذا معنى المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى يصدق يصدق من؟ يصدق رسله بعث النبي محمدًا رسولا صدقه أي جعل الناس يصدقونه بالمعجزة بعث موسى نبيا صدقه اي جعل الناس يصدقونه بالمعجزة ارسل سيدنا عيسى رسولا فاعطاه معجزة كي يصدقه الناس بها اذا معنى صدقه يعني كل شيء وعد الله به المؤمنين يأتي فعله مصداقا لوعده وعدك بالحياة الطيبة فإذا عشت الحياة الطيبة فقد صدقك بمعنى أن فعله جاء مصداقا لوعده هذا المعنى الأول أن يأتي فعل الله عز وجل مصداقا لوعده يصدق أنبياءه يعني يعطيهم دلائل يجعل الناس يصدقونهم يعطي المؤمن دلائل أنت أيها الأخ الكريم اقرأ القرآن ما الذي يجعلك تتشبث به تتعلق به تتمسك به لأن الأحداث التي تعيشها تأتي كلها مصدقة لهذا القرآن إذا استقمت في البيع والشراء شعرت براحة ووفر الله لك دخلا طيبا وساق الناس إليك إذا كنت أمينا رفع الله اسمك بين الناس أي وعد وعدك الله به إذا أنت طبقت ما هو مأمور ما أنت مأمور به تأتي الحواجز كلها لتصدق لك هذا الوعد أو لترى أن هذا الوعد صادقا فمن معاني المؤمن أنه يجعل أنبياءه مصدقين. يدعمهم بالمعجزات يجعل, قرآن يجعل قرآنه مصدقا بمعنى أنك إذا عملت عملا صالحا آمنت به وعملت عملا صالحا أذاقك الحياة الطيبة فالحياة الطيبة ما الذي جعلك تصدق بكلامه هذه الحياة الطيبة المعيشة الضنك تجعلك تصدق بهذه الآية أي وعد أي وعيد إذا اهتديت بهدى الله عز وجل في كل مناحي حياتك ترى أن الحوادث كلها تصدق ما جاء به القرآن الكريم إذن الله عز وجل مؤمن يعني يجعل عباده مصدقين لأن أفعال الله عز وجل كلها تأتي مصداقا لوعده ولوعيده قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا بد من أن تشعر بأن هناك حالات كثيرة يأتي إنسان لا تعرفه يدافع عنك بإلهام من الله عز وجل حينما يقول الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تشعر أنك مهتدي وأن لك رؤية صحيحة وأن لك بصيرة نافذة وأن تفسيرك للحلاب الصحيح لأنك اتبعت أمر الله عز وجل فجاءت الحوادث مصداقا لما قاله الله عز وجل هذا معنى من معاني المؤمن الحقيقة كما قلت قبل قليل أروع ما في الدين أنه يعطيك تفسيرا للكون والحياة والإنسان. ومهما عشت مهما تبدلت الظروف مهما ظهرت معطيات جديدة مهما ظهرت أحداث جديدة كلها بن تأويل الله عز وجل لهذا الكون والحياة والإنسان فأنت حينما تقرأ القرآن لن تفاجأ بحادث لن يريد معك في القرآن لو قلت مثلا مثلا أعطيت تفسير لظاهر من الزواهر قد تفاجأ بعد حين أن هناك حدثا أبطل نظريتك وما أكثر ما جاء العلم بنظريات ثم جاءت الحوادث فأبطلتها أما إذا قرأت القرآن وهو من عند الله عز وجل لم يأتي حادث يكذب ما قرأت في القرآن هي نقطة دقيقة جدا القرآن جاء قبل 14 قرنا العلم تطور تطور كبير جدا منذ أن خلقت البشرية وإلى ما قبل 50 عاما في كفه ومن 50 عام إلى الآن حدث تطور علم رهيب جدا كل هذا التطور ليس في العلم كله حقيقة تخالف القرآن معنى ذلك أنك إذا قرأت القرآن تطمئن الأمور، حوادث الكون المجرات الأنواء النبات الحيوان الإنسان كل هذه الحركات تأتي مصدقة لكلام الله عز وجل فالله مؤمن يعني كلامه, كلامه يجعلك تصدقه لأن أفعاله تصدق كلامه هذا معنى من معاني المؤمن أما المعنى الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى يهب الأمن للإنسان كيف؟ هو المعنى الدقيق يعني أنت مثلا لو أن الحديد تارة يكون قاسيا وتارة لينا تمشي البناء وأنت خائف لعل هذا الحديد يعني بعد حين أصبح لينا وقع البناء لا جعل للحديد خصائص ثابتة دائما فإذا وضعت هذا الحديد مع الإسمنت وأشدت البناء وأنتك في الطابق التاسع تنام مطمئن ما الذي جعلك تطمئن ثبات صفات الحديد لو أن صفات الحديد تبدلت لنهار البناء فن يمكن أن نقول ثبات خصائص المواد هو الذي يهب الأمن للناس. ثبات حركة الأرض هذا جامع وشيء من سنوات كثيرة عديدة لإن هناك اهتزاز أثناء الدوران. كل هذه الأبنية سوف تنقض تقع لكن هذا السبات العجيب الأرض تتحرك بسرعة 30 كيلومتر بالثانية وهناك سكون رهيب. ومن أجل أن تعرف قيمة السكون الحركي تأتي الزلازل أحيانا مدينة بأكملها يصبح عاليها سافلها عاليها يصبح سافلها بثواني قليلة إذا حركة الأرض مع سكونها واستقرارها أم من جعل الأرض قرارا أعطاك الأمان اشتريت بيت الطابع العاشر عرفت بيت مستقر أما لو كان فيه اهتزاز ما في أمان انتهى الأمان كله يعني أنت اشتريت بذور هاي بذور مثلا تنبت هذا النبات لو كان ما في سبات زرعت مثلا بطيخ طلع معك في ممكن سبات البذور كل بذور له خصائص في شيء آخر غير السبات هناك آلاف الأنواع لكل نبات هذا النوع مثلا انتاجه مديد هذا النوع انتاجه مبكر هذا النوع انتاجه صناعي هذا للنقل هذا للاستهلاك هذا للمائدة هذا يعني بيقاوم امراض معينة حتى البذر نفسه له خصائص والخصائص ثابتة ما الذي يهبك الامن وانت تزرع ثبات الخصائص اذا يمكن ان نقول ان ثبات خصائص المواد هو الذي يهب الإنسان الأمن الشمس تشرق دائما من الشرق ما في مفاجآت ما في دعاء الشروق يا رب الشمس ما طلعت اليوم طلع المياه طمنك الشمس دائما تشرق ودائما تغيب والأرض دائما تدور يكفي أن تأخذ ورقة روزنامة وأن تقرأ الفجر خمسة واثنونتعشر دقيقة فرضا وخمسة وكذا الشمس ستة ونص الظهر هي من انت هي من من خمسين سنة ولامية سنة قادمة ولألف سنة قادمة ولامية ألف سنة قادمة إلى أن تنتهي الدنيا دقة ما بعدها دقة على مستوى الدقائق والثواني أرض بأكملها تدور حول الشمس وهناك نجوم تضبط عليها الساعات. الساعات الشهيرة بالعالم التي تضبطها على رجبين. هذه الساعات الشهيرة كيف تضبط؟ إذا كانت هذه الساعات التي بأيدينا تضبطها على هذه الساعة الشهيرة، هذه الساعة الشهيرة كيف تضبطها؟ تضبطها على نجم من النجوم. إذا ثبت الدوران، ثبت السرعة، ثبت الحركة، ثبت الزاوية، هذا يعطي. الإنسان النظام الثابت يجعل فيه الأمن إذن ممكن نقول صفات المواد الحديد ونشترى صورة ذهر دفع عشرين ألف بعد فترة اتبدل نوع المعدن صار تنك والله مشكلة الذهب ذهب والتنك تنك والحديد حديد والفضة فضة والقصدير قصدير والألمنيو ألمنيو ثبات صفات المعادن هذه تهب الأمن للإنسان هذه نعمة ما نعرفها نحن لأنها مألوفة يقولون شدة القرب حجاب لأن هذه النعمة مألوفة جدا كأنها لم تكن مع أنها نعمة عظيمة من أسماء الله عز وجل أنه مؤمن فهو مؤمن إذا خرأت كتابه جاءت الحوادث كلها مصداقا بكلامه ومؤمن يهب الأمن للإنسان عن طريق ثبات صفات المواد ثبات الأنظمة قانون الحركة ثابت التمدد ثابت قوانين الجسم تلاقي طبيب في آخر الدنيا يصنع دواء يستعمل في طرف آخر من أطراف الدنيا هذا الدواء يؤثر في هذا الجسد ما معنى ذلك يعني كل أجساد بني آدم من بنية واحدة من بنية واحدة فهناك أمن وأمان يعني القلب تلاقي طبيب ذهب إلى أمريكا درس عن القلب لو ذهب إلى أفريقيا إلى آسيا إلى أوكيانوسيا إلى أوروبا إلى أي مكان بالعالم وفتح قلب شرائينه أعصابه مراكزه الكهربائية كلها بدقة تامة هذا السبات يكفي أن تشرح إنسان واحد وكل إنسان إذا علجته بنيته وأعصابه وأوردته وشرايينه، وعضلاته وفق هذا النموذج هذا أيضا ثبات الأنظمة ثبات خفائص المواب ثبات الأنظمة أحيانا الله عز وجل يعطي المواد مضادات النار محرقة أما أما الماء تطفئ النار يعني أعطاك لكل شيء خطر ما ما يقضي عليه كل شيء الأدوية لأي وباء نباتي هناك أدوية بإمكانها أن تقضي على هذا العنكبوت أو على هذا الفطر أو على هذه الحشرة فالله عز وجل من أسمائه المؤمن أنه يهب الأمن للإنسان الألم الألم الألم سمى العلماء جهاز إنزار مبكر جهاز إنزار مبكر فالإنسان يعني يكلف سنه جزئيا فيتألم ألما شديدا يذهب إلى الطبيب فيصون هذا السن لولا هذا العصب لما كان هناك يعني وقاو لهذا السن إذا الألم الألم من أجهزة الإنذار المبكر كل خطر من أخطار الدنيا ربنا عز وجل جعل له وقايا الإنسان إذا استعان بالله عز وجل يقيه من زلات المعاصي إياك نعبد وإياك نستعين لذلك أحد الأئمة الإمام الشافعي قال والله لو أن السماء من نحاس والأرض من رصاص والخلق كلهم عيالي لما خشيت فقرا والحقيقة لو, لو أردت أن, أن ترى الفرق الجوهري بين حياتي مؤمن وحياتي غير مؤمن الصفة الأساسية الأمن قال تعالى فأي الفريقين أحقوا بالأمن تجد قلب أهل الدنيا فارغ عرض للمخاوف عرضة للمقلقات عرضة للذعر للخوف لتوقع المصيبة لكن ربنا عز وجل إذا أمنت به ملأ قلبك أمنا وأمانا ملأ قلبك مئنانا ملأ قلبك استقرارا ملأ قلبك رضا بقضائه ملأ قلبك معرفة بكماله هذا كله من أسمائي المؤمن والحقيقة الآخرة كيف تأمن عذاب الله في الآخرة كيف تأمن عذاب الله في الآخرة أعطاك الكون أعطاك العقل أعطاك الفطرة أعطاك الشهوة أعطاك الاختيار أعطاك القوة هذه كلها مقومات النجاة في الآخرة يعني أحيانا تشعر أنه الله عز وجل إذا أقبلك عليه تأمن, تأمن القلاق تأمن المرض تأمن الضيق تأمن التعب تأمن الخوف فكأن الله سبحانه وتعالى بشكل أو بآخر مصدر أمان للبشر في جهات تقلق في جهات تؤمن فإسم الله المؤمن يعني أنت إذا سرت معه إذا اتبعت أمره فأنت في أمن وسلام هذا المعنى الذي يليق بالله عز وجل فيما يتعلق بالمؤمن هو يعرف ذاته في إنسان لا يعرف إمكاناته بالضبط فقد يقدم على شيء ثم يندم بل ما كنت عارفا ربنا عز وجل أسماؤه كلها حسنة وصفاته كلها فضلة وهو يعرف وهو يعرفها كلها هذا المعنى الأول مؤمن بذاته كيف أنت مؤمن به هو مؤمن بذاته يعني من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه منهم من يدري ولا يدري أنه يدري فهذا غافل فنبهوه منهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه أنا أريد منهم من يدري ويدري أنه يدري يعني الله عز وجل مؤمن المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى من التصديق يعني أي شيء وعدك به في القرآن زوال الكون أهون على الله من أن تأتي الأحداث مخالفة لما وعدك به وعدك بالنصر النصر واقع لا محالة وعدك أي يدافع عنك وعدك أن يحفظك وعدك أن يرزقك وعدك أن يطمئنك وعدك بالأمن وعدك بالتمكين وعدك بتمكين دينك وعدك بالاستخلاف وعدك أن يكون معك يعني قلت, قلت لكم في درس سابق أتمنى على الله عز وجل أن تستنبط من كتاب الله الآيات التي هي ثمار الإيمان في الدنيا فكلما قرأت آية ورأيت الحوادث جاءت لتحققها إذن هذا كلام الله حق الأفعال كلها تصدق كلام الله عز وجل هذا المعنى الثاني المعنى الثالث أنه يهب الأمان في شكل بسيط العين هل أنت إذا كان قد مركتك في النهار حست مطمئن رؤية بعيدة جدا لأنه أما في الليل في انبهار وفي أضواء في تشعر بقلق القيادة في الليل في محا قلق فيها مفاجآت الضوء الذي عندك لا يكشف كل شيء وأمدو محدود إذا كلما كانت الرؤية أطول كان الأمن أكثر إذا أعطاك العين كي ترى طريقك أعطاك الأذن إذا في بالبيت حركة بالليل الأذن تكشفها، إذا السمع المرهف أحد وسائل الأمان، العين أحد وسائل الأمان، الشم إذا في الطعام رائحة كريهة معنى فاسد الطعام، فجعل هذا الأنف فوق الفم كي يحصل لك الأمن الغذائي. أعطاك يد تدفع بها الذر، أعطاك رجل تنتقل من مكان إلى مكان. هذه كلها لتوفير الأمن لك هذا معنى آخر من معاني المؤمن الحقيقة كل بلس كما تلاحظون نسأل أنفسنا هذا السؤال يا ربي أنت مؤمن أنا ما علاقتي بهذا الاسم أنت مؤمن كل الحوادث كل الأفعال كل الأفعال جاءت نصداقا لقولك او لقرآنك شيء مريح هذا معنى الشيء الثاني وهبتني الامن يا رب وهبتنا الحواس وهبتنا الاجهزة ثبات خصائص المواد ثبات الانظمة قال لي طبيب قلب يومين قال له كان قلب إنسان نحو اليمين قلب نحو اليسار قلب بمكان اخر هذا درس بأمريكا القلب نحو اليسار فتح القلب على اليمين هي. أما بنية واحدة البشر جميعا لهم بنية واحدة يعني على مستوى أعصاب دقيقة جدا بشكل عجيب هذا أيضا يعطينا قدرا كبيرا من الأمن لكن في نقطة قلت قبل قليل الأرض في دورتها حول نفسها دوران ثابت في شروقها وغروبها ثابت لكن الأمطار ما جعلها سابتة جعلها متبدلة هذا من أجل أن لا ننساه من أجل أن نصلي له من أجل أن نتوب من ذنوبنا ربنا عز وجل ثبت أشياء وحرك أشياء ثبت دورة الأرض حول نفسها ودورتها حول الشمس وثبت الشروق والغروب وثبت القمر وثبت الأنظمة والبذور والخصائص والأنظمة والبنى هذه كلها ثبتها ولكن جعل الرزق بيده فجعل الرزق وسيلة كي تعود إليه كي تقبل عليه كي تتوب من ذنبك هذا معنى الآن السؤال الجديد أن المؤمن ماذا ينبغي له أن يتخلق من أخلاق الله قال ورد في الحديث تخلق بأخلاق الله انت كمؤمن قال أول شيء يجب عليك أن تفعله أن تأتي أفعالك كلها مصداقا لأقوالك انت كمؤمن يعني حينما يكون هناك ازدواج شيء داخلي شيء خارجي شيء تعتقده شيء تقوله موقف داخلي ربنا عز وجل ماذا قال قال وذر وظاهر الإثم وباطنه ظاهر الاسم أنت مستقيم صلاة صوم حجزة لكن باطنه أحيانا مثلا الحسد الغيبة النميمة الكبر الحقد الضغينة هذه كلها من بواطني الإثم إذا أنت كمؤمن يجب أن يأتي عملك مصداقا لقولك بالضبط يجب أن تكون موحدا ما في ظاهر باطن ما في سرير وعلانية ما في موقف غير معلن موقف معلن مؤمن أنت يجب أن تأتي أفعالك كلها مصداقا لأقوالك إذا أردت أن تتخلق بأخلاق الله إذا أردت أن تكون في المستوى الراقي يجب أن تأتي أفعالك كلها مصداقا لأقوالك هذه واحدة الشيء الثاني يجب أن يأمنك الناس والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه، في أشخاص مخيثين حكيت كلمة ما بتناملين أمامه بي ابن حرام مثلا مؤمن يعني مصدر أمن لا يمكن أن يأتيك من طرفه ضرف من طرف أزى ضرار يعني متيدة غدر قنص أبدا مصدر أمام تنام ناعم البال مطمئن النفس مرتاح الضمير لو زلت قدمك أمامه لو تكلمت كلمة غير لائقة أمامه لم يتخذ منك موقف هكذا لذلك يؤذين ابن آدم كيف يؤذيه يؤذيني إذ يسب الدهر وأنا الدهر أقلبه كيف أشاء ومع ذلك تلاقي الناس يعصونه الناس يعصونه جهرا ويسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه يعصونه جهرا ويسترهم ويرزقهم ويمدهم ويحفظهم أحيانا هذا شأن الله مع عباده فأنت كمؤمن أول صفة من صفاتك يجب أن يأتي فعلك مصداقا لقولك أن تلغي من حياتك الازدواجية الظاهر والباطن العلانية والسريرة أن تكون في جلوتك كخلوتك هي معنى المعنى الثاني أن يأمن الناس كل جانبك يعني زوجت مؤمن لا تخاف لا تخاف أن يجيع ابنتك لا تخاف أن يظلمها لا تخاف أن يفضحها لا تخاف أن يضربها لا تخاف أن يجيعها مؤمن من جانبه كله خير شاركت مؤمن مرتاح ما مرت تخاف لعب الحسابات يعمل لحاله حساب خاص يعقد صفقة من وراء ظهرة ما بتخاف صلحت عند مؤمن ما بتخاف انه يبدل لك القطعة بقطعة تانية انت ما بريان ياخد القطعة الجيدة يعطي قطعة سيئة يكذب عليك مأمون الجانب في صنعته في حديثه في عمله في مهنته في حرفته في زواجه في شراكته هذا المؤمن يؤمن جانبه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم ما بتخاف ينكر عليك المبلغ ما بيخطرب بالك أبدا ما بتخاف إذا ملك عندي شيء شمعك وصل زمت دقيقة جدا يخاف الله عز وجل إذن أنت كمؤمن الله عز وجل المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن مصدر أمان للعباد في أفعاله وفي ما أعد لهم في الآخرة وما هم منها بمخرجين مؤمن قال لك هذه جهنم تتقيها بالتفكر بالكون بطاعة الله عز وجل بالإقبال عليه بخدمة الخلق بالبذل والتضحية بأداء الصلوات بصيام رمضان جعل الجهنم جعل وسائل تأمن عذابها وكذلك المؤمن مأمون الجانب كجار جارك يطمئن لك زبون عندك يطمئن لك تنصحه لا تكذب عليه لا تغسه أتعطيه الحاج وقد انتهى مفعوله وزورت التاريخ لا أنت مأمون الأنبياء مأمونون على رسالة السماء والمؤمن مأمون على ما تمن به بنتك أمان عندك زوجتك أمانك، أولادك أماني وهكذا لكن الشيء الذي أتمناه عليكم قال أعظم شيء تفعله أن تدعو الناس إلى الله عز وجل بحيث يأمن عذابه يوم القيامة قال هذه صنعة الأنبياء يعني أعظم أمن لو فرضنا واحد خايف أمنته الذي لدي خوفك صاحبي انامه خبرته اكتفلان دعوه لي ممكن اجرته انته واحد خايف ما معه اجور عملية جراحية هي علي شي جميل انت ممكن تمنح الامن في الدنيا لكن ما يكون مستقيم يموت لجهنم لكن اعظم عمل تفعله ان تؤمنه من عذاب النار ان, أن تعرفه بالله عز وجل فاذا عرف الله واستقام على امره وعمل الصالحات دخل الجنة إذا أعظم عمل تفعله في الدنيا أن تدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى فاعته كي يأمنوا من عذابه يوم القيامة إن عذاب الدنيا صعب جدا ولكن إذا أفتر بك عذاب الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض مقبول أما أخفر شيء أن يقع الإنسان في النار لذلك أعظم عمل كما قلت قبل قليل وهي صنعة الأنبياء أن تكون سببا لنجاة الناس من النار فردنا عز وجل هو مؤمن وسمى عباده الطائعين مؤمنين قال يا أيها الذين آمن هو ملك الملوق ومع ذلك سمح لك أن تسمي نفسك مؤمنا وهو مؤمن مؤمن بذاته اولا ثانياً تأتي أفعاله كلها مصدقة لأقواله، فأنت إذا قرأت القرآن لا تخشى المفاجآت، لا تخشى أن تأتي الأحداث خلال القرآن تنفضح أمام الناس لا، لا تخشى أن إذا اعتقدت بما قاله الله عز وجل أن يأتي أن تأتي حقيقة علمية في المستقبل تكشف لك زيف هذه الآية. عوز بالله هذا شيء مستحيل بأن الله عز وجل مؤمن أفعاله تأتي مسبقا لأقواله. المعنى الثالث يهبك الأمان ان في حواسك إن في أجهزتك إن في أعضائك إن في طعامك شرابك إن في الهواء شيء الثمين موفور إن في سبات خصائص المواد ان في سبات فرقة النبات إن في بنية الأشياء إن في عملها إن في كل شيء الآن أنت مؤمن يجب أن تأتي أفعالك مصدقة لأقوالك ويجب أن يأمن الناس جانبك يعني أنت مأمون ما في مفاجآت منه. ما في غدر ما في إقاع الأزى ما في أن تفعل شيئا من وراء ظهر الناس أن تغدر بهم أن تفاجئهم بموقف أن تقلب لهم رأس الم... ظهر المجنلا أنت المسلمون على شروطهم نسمع كل يوم آلاف القصص مئات القصص عن غدر الناس بعضهم ببعض نسمع مئات القصص عن خيانة الشركاء لشركائهم عن خيانة الزوجات لأزواجهن، عن أفعال يندلها الجبين عن مقالب عن مطبات عن غدر عن إيقاع الأزى ليس هذا من أخلاق المؤمن المؤمن جانبه مأمون والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن قالوا خاب وخسر قال من لا يأمن جاره بوائق الآن آخر شيء كيف ننوثق بين اسم المؤمن وأن الله سبحانه وتعالى يقذف الخوف في قلوب العباد هو سؤال هو مصدر أمن للخلق وفي الوقت نفسه قد يملأ قلب قلبهم خوفا فخرج منها خائفا هنا السؤال بقيق جدا الإنسان إذا أمن اطمأن للدنيا ونسي الله عز وجل وركن إليها أعجبه ماله أعجبته قوته أعجبته مكانته أعجبه بيته شعر أن الدنيا مديدة وأنه في مركز قوي هذا أمن للدنيا ما علاجه أن يقذف الله في قلبه الخوف إذا خاف هذا العبد والتجأ إلى الله عز وجل عندئذ يطمئن بالله يعني يخيفك كي يؤمنك، يفقرك كي يغنيك يمنعك كي يعطيك يضرك كي ينفعك يذلك كي يعزك, كي يعزك هي أسماء الله عز وجل المزدوجة العلماء قالوا لا ينبغي إلا أن تذكر مسنا مسنا يأخذ منك ليعطيك أخذ منك بعض صحتك الله عز وجل يقول يا داود مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبد فلان فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني لو عنده أخذ بعض صحتك لكن عوضك عن هذه الصحة التي أخذها أن أعطاك شيئا من رحمته بالدول المريض لأ نفسه صافية جدا وجهه متألق قريب من الله عز وجل اخذ صحته قليلا اعطاه الرحمة مقابلها فيأخذ ليعطي يبتلي ليجدي يضر لينفع يذل ليعز يخفذ ليرفع يمنع ليعطي يخيف ليطمئن بخوفك والله عز وجل يعني اذا الانسان بعد عنه وشرد على شرعه يمتلئ قلبه خوفا وهذا الخوف هو الدافع هو الذي يدفعك إليه تخاف فإذا اقتربت من ظله شعرت بالطمأنينة إذا نريد أيضا من الأخوة الأكارم بعض الأدلة من الآيات الكونية من خلق الإنسان من خلق الحيوان من خلق النبات شيء يبعث الطمأنينة في القلب من فعل الله عز وجل أنه يبعث في قلب عباده الطمأنينة بدنا أدلة من أفعاله من خلقه من كلامه هيا إن شاء الله للدرس القادم وأنا أنصح لكم أن هذه الأسماء الحسنى كتعاريف موضوع صغير جدا أما كأدلة للكون موضوع كبير جدا موضوع له آفاق واسعة لا تنتهي لأن الكون كله يؤكد أسماءه الحسنة فكلما عودت هذا الفكر أن يجول في الكون ليستنبط يعني مثلا لو سألنا الأخوان الآن على السريع اسم اللطيف هل عندك دليل من خلق الإنسان على اسم اللطيف مثلا سقوط السن من الطفل الصغير بمنتهى اللطف الهواء الهواء يحمل طائرة فيها 300 راكب وزن 350 طون هواء بيننا لا يحجب رؤية لا يعيق حركة لا تحس بثقله الهواء لطيف ومع انه لطيف له وزن كبير جدا والدليل له وزن كبير يحمل اوزان كبيرة طائرة 350 طن ترتفع في الهواء يعني الهواء شيء اركب مركبة واجعل ذك هكذا من نافذتها تحس بقوة كبيرة جدا ومع ذلك الهواء لطيف فالهواء يؤكد اسم اللطيف والماء شفاف لا لون له لا طعم له لا رائحة له نفوز يتبخر بدرجات دنيا يعني يعينك على كل حاجاتك هذا يؤكد اسم اللطيف يعني لازم لكل اسم يكون في عنا أدل كثير جدا ومشاهدات وآيات ووقائع وبينات وعلامات على هذا الاسم، وهذا كلما مشينا في هذا الطريق توسع الأفوق وازدادت عظمة الله في أعيننا وازداد خشوعنا له وازداد طاعتنا له وإقبارنا عليه وهذا هو سر الإيمان الإيمان شيء يستقر في القلب وينطق به اللسان وتؤكده الأعمال الإيمان له ثلاث مظاهر قناعة في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان مؤمن أخلاقي مؤمن عفيف المؤمن صادق المؤمن أمين المؤمن رحيم المؤمن عند وعده المؤمن نظيف المؤمن لا يبتغي رفعة صفات صارخة المؤمن هي السلوك أما لو شقع على قلبه في طمأنينة في أمن في راحة نفسية في استسلام لله في ربا الله في توكل على الله عز وجل طيب لسانه ينطق بذكر الله لسانه يبعث الأمن في الناس يطمئنهم يبث فيهم الحقائق يذلهم على الله عز وجل فلذلك اسم المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن معاني تلخيص الدرس يعرف ذاته أفعاله تأتي مصدقة لأقواله إذن أنت إذا آمنت بالله وقرأت كتابه لن تفاجأ بحوادث مخالف لما في كتابه الشيء الثالث يهبك الأمن من خلال خلقه من خلال أفعاله ألا أنت كمؤمن ينبغي أن تكون على صفتين أولا أن تأتي أفعالك مصدقة لأقوالك وثانيا أن يؤمن الناس جانبك وإذا رأيت نقيض الأمن وهو الخوف فمن أجل الأمن يخيفك كي يؤمنك يأخذ منك كي يعطيك يخفضك كي يرفعك يذلك كي يعزك وهكذا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين